أقر من لحمهم أشلاء وأذيقهم كأس الرداء ما اليوم يوم السيف إن تضرب به أذن وإن تنذر فلا إرجاء رايتنا سود كراية أحمد لكنها عادت إذا حمراء. ثوري <تصفيق> يا طن الإسلام ثوري والتهبي. ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي. واحدطني ألم المؤساة لا ترضي ذل الأعداء واحدطني ألم المؤساة لا ترضي ذل الأعداء قومي يا أرض شهداء قومي وانتصبي قومي وانتصبي وانتصبي يا أرض الإسلام ثوري والتهبي ثوري يا أرض شهداء ثوري والتهبي ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي ثوري لا ترضي بالعار أطفالا ساروا وكبار ثوري لا ترضي بالعار أطفالا ساروا وكبار أطفالا ترمي بالنار ترمي لا, تهبي، ترمي لا تهبي ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي زوريا ارقص سلام زورين انتهبين زوريا ارقص ولا زورين انتهبين بالنباطه بالمقلا بالملتوف يكون دفاع بالنباطه بالمقلا بالملتوف يكون دفاع رد بالصاعين الصاع رد لا تعبي رد بلا دعامي لا تعبي ثوري يا ارض الاسلام ثوري والتهبي ثوري يا ارض الشهداء ثوري والتهبي ثوري يا ارض الاسلام ثوري والتهبي ثوري يا ارض ثوري والتهبي سير وقت الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت. سير وقت العطاؤ، شهيد الجنة ليس يموت. لا يرجع الذن بسكوت فصرخ يا شعبي، فصرخ يا شعبي. يا شعبي ثوري يا أرض الإسلام، ثوري والتهبي, والتهبي. ثوري يا أرض الشهداء، ثوري والتهبي. ثوري يا أرض الإسلام، ثوري والتهبي. ثوري يا أرض والتهبي ثوري يا الإسلام ثوري ثوري يا